قال بصدت بما لم يدصر به فقبضت ضربه من اثر وصول ثنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال بصدت بما لم يدصر به لي نفسي